إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ الله له والعزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَعَلَّا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا أَنْ لَا نَعْبُدَ إلا Buna v và a yeah. فلا تحصلون وأنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فرق. مَنْ طُحَانَ جُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ يَرِي وَمَا كُنْ يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ What? وما <تصفيق> يشعرون yeah.